xong con tôi yêu sao إنه بكل <سؤال> سيء بسير أمن هذا الذي هو جهد لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ظرور أمن هذا الذي يرسقكم إن أمسق رصقه بَلٰتُ فِي أُتُمٍ وَنُحُورَ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًا عَلٰى وَجْهِهِ أَهْدٰى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلٰى سراط قلوا الذي أغساكم نجعل لكم سمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قلوا الذي يدرأكم في الأرض وإليه تشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الإلم إنضاء الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأى سلفتاسي أتوجه الذين كفروا وكيلات الذي كنتم بي تجوان قل أرعيتم إن أهلكني الله ومن مع فمن يتير الكافرين من عذاب هو عليه تمكرناه فستعلمون من وفي ظلال مبين كل عرعيتم إن أسمح ما أغمض غرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله الذي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 واللون قنز ان سينان دا وَقَالُوا لَنْ عَبْدٌ لِلَّهِ لَن يُؤْتَىٰ Won't worry. Mətə? Okay. quan tâm phòng cô đơn quay yêuông فما كان سوى oni ruji O zul billahi minash olan qonda a لا يحطي من Quantam faun ol no boy the gör to